بوك تو أسريم ذشيش ستة وعشرون ستة وعشرون باتتفع في الطبيعة في الطبيعة أتا رؤي شام ات هاميكدال أترى ذلك البرش البج رى الجبل رى الجبل ش ف رى تلك الق رى تلك الق ش أترى ذلك النر رى ذلك النر رى الجسر رى ذلك الجسر رى تلك البحيرة رى تلك البحيرة باشم متحن بإاي ييعجبني ذلك العصفور يجبني ذلك العصفور أ شم متحنإاي تجبني تلك الشجرة تجبني تلك الشجرة أها الط متتحن بإاي تجبني ة تجب هذه الصخرة شاي يجب المنتظ يجب المنتظ ح شخناي تجب تلك الحقة. تجب تلك الحديقةغ ح متخناي تجبني هذه الزهرة تجبني هذه الزهرة زفاي انا أرى أن هذاجمميلا أنا أرى أن هذاجمميلا. اي أنا أرى أن هذا ممتعا أنا أرى أن هذا ممتعا زاي أنا أرى أن هذا رائعا أنا أرى أن هذا رائعا زي אנא ארא, אנא האדה קביחן. אנא ארא, אנא האדה קביחן. זה משעמם בעיניי. אנא אגד, אנא האדה מומילן. אנא אגד, אנא האדה מומילן. זה נורא בעיניי. אנא ארא, אנא האדה أنا أرى أن هذا فضيعاً